мин <laughs> من <تصفيق> هو His love 119. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ан ам be there. 119. أليس في جهنم مفوى للكافرين 110. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب Thank <laughs> فُلْكِ <تصفيق> az oh. if Either... be واتبعوا أحسنا Oh Ah!